فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأُوَحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن تَخْذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَهُ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِفُونَ 113. ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا 114. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس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 من أزواجكم بنين وحفدتهم ورزقكم من الطيبات، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤمِلُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ